لَيكَن زُن او تَكُون لَهُ جَنَّة يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَكَارَكَ الَّذِي شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُنْقِضَتْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قرانين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون Keanat lehom jazaaan Wa maziraan Lehum fiha ma yashauun Khalidin Kean ala rabbika Wardaan Masoola Wawma yashuruhum Wawma yashuruhum Wawma yashuruhum Wawma أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من جونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بينا ما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أوسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتمة أتصبرون, أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون رقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة شَرَا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً من Asyhabul Jannati, umai dzin kairu, mustaqarou, wa ahsanu maqila. Wajum techqqu sanau bil qamam, wanuzil al malaikatu tanzila. Al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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا Wahai orang-orang yang kafir! Jika Allah mengutuskan kepadamu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 شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَـؤُنَ وَزِيرًا فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ata'na'li 'alimin azabul alimah, wa'adamu wa'samud wa'asghah al-ras, wa'qoonah baina dzalik kafirah, wa kullu n'zarnahaluh al-amthal, wa وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْئِئَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا Ahaaذا الذي بعث الله رسولا إن كدن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صدرنا عليها وسوف حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوى أنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَضْضَيًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا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 Wahai yang merajai lautan ini, ini adalah air terjun, dan ini adalah garam yang terkujung. Dan Dia menjadikan di antara mereka batu berduri dan batu yang terkunci.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 Ilah manusia yang tidak mengambil jalan kepada tuhan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 ثم استوى على العرش الرحمن فاسأله خبيرا وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا ومرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا Tabarakal-LahI yang jadilah di sataiburu jauh dan jadilah di sira jauh dan kamaranirah. Wahai yang jadilah malam dan siang setelahnya bagi siapa yang mengingini untuk mengingat atau mengucapkan الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم In azabnya kala grama, inna satt mustaqroo' wa muqanna. Walathin idaan fakul, nam yusrifu walam yaqutu, wala bain zalka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 Yelqa azamay, zaf lahul adzab yom al qiyamah, wa yakhulud fihimuhana, illa man taba wa amna wa amil إِن كَانَ يُبَدِّلُ اللَّهُ, سيئاتهم حسنات وكان الله ومن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّكِرَاءَ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 وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وخالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما